إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَانَ الطَّوِيلَ وَذَكُورِ إسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إلَيْهِ تَبَتِّلَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إلَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهَجُرْهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجَحِيمًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا دَافِئًا وَعَذَابًا أَلِيمًا